الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لم يزل الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقد بقي الكلام على ما يؤخذ من هذه الجملة الأخيرة في هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك في صفات المتقين الذين يكون القرآن هدى لهم قد جاء الحث على الإنفاق في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة كما هو معلوم وذلك لما له من اهميه في جميع المجالات فالله تبارك وتعالى قد حث عباده على الانفاق ثم قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ومن أقوال بعض المفسرين فيها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنكم إن امتنعتم عن الإنفاق في سبيل الله غلب عليكم عدوكم فاجتاحكم وأخذ ما بأيديكم وحصل ما حصل من قتل النفوس وإزهاقها وأخذ ما بأيديكم من الأموال وما إلى ذلك يحصل بسبب ذلك الامتناع عن الإنفاق التهلكة يحصل بسبب ذلك الهلكة المحققة لا تقوم مصالح الناس إلا بالإنفاق من رعاية الضعفاء فقير والأرملة مسكين اليتيم ابن السبيل وكذلك أيضا مصالح الأمة المتنوعة من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وقيام مصالح الأمة في شؤونها التعليمية والصحية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لها منها فهذا كله يتطلب انفاقا ولاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الإنفاق قال ومما رزقناهم ينفقون مما يعني ومن ما فدخلت من هذه التي يقول بعضهم إنها بيانية وبعضهم يقول إنها تبعضية وهذا هو الأرجح وذلك أنه لا يطلب أن ينفق المسلم كل ما في يده وإنما هو شيء من بعض مما يملكه ومما رزقناهم أما الزكاة فهي نسبة قليلة كما هو معلوم وهذا فيه ما فيه من تخفيف هذا الإنفاق على النفوس لأن النفوس قد أحضرت الشح فيخف ذلك عليها ويسهل فإنما ذلك شيء قليل بالنسبة لما أعطى الله تبارك وتعالى عباده ومما رزقناهم ينفقون ثم أيضا هذا الإنفاق الذي ينفقون وهو بعض ما يملكون أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يطلب من المكلف شرعا أن ينفق كل ما في يده والله تبارك وتعالى لما ذكر الإنفاق على القرابات وما إلى ذلك مما ذكره في جملة الوصايا في سورة الإسراء قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتقعد ملوما محسورا ملوما يدخل فيه ما قاله المفسرون تلومك نفسك ويلومك من يجب عليك أن تنفق عليهم أنك لم تبقي لهم شيئا ملوما محسورا يعني أنك تنقطع عن حوائجك ومصالحك لأنه ليس في يدك ما تنفقه محسورا كما يقال في الدابة التي أصابها الكلال والضعف لطول المسير بأنها صارت حسيرة بها جيف يعني الدواب التي انقطعت من طول السفر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل لا يجد شيئا من العيوب التي في هذا الخلق الشاسع الواسع الفسيح فهنا فهم بعض أهل العلم فهموا أنه لا يشرع أن ينفق الإنسان كل ما في يده لهذه الآيات وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تفصيلا في هذا وأن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كمل يقينه بأن الله تبارك وتعالى بيده العوض والأجر يعجل له ما يعجل في الدنيا ويدخر ما يدخر في الآخرة فهو عظيم الثقة واليقين إذا أنفق كل ما في يده فإنه لا يلتفت ولا يتطلع إلى الناس فمثل هذا ينفق لو أنفق كل ما في يده فلا يكون بذلك ملوما ولا يكون فعله معيبا واستدل على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقه فقال ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النفقه أنفق كل ما يملك وجاء عمر رضي الله عنه بنفقه أيضا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك قال تركت لهم مثله يعني أنه أنفق شطر ماله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيره الثلث في الوصية والثلث كثير وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه يدع عياله وأهله أغنياء خير من أن يدعهم فقراء عاله يتكففون الناس فالمقصود أن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كان قوي اليقين فبحيث إذا أنفق لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس أن يعطوه أن فإن هذا لا بأس ان ينفق كل ما في يده ومن ضعف يقينه فإنه ينفق شيئا لا يحصل عليه به ضيق والله تعالى أعلم المقصود أن الشريعة لم تكلف الناس حرجا ولم تطالبهم بجميع أموالهم ولاحظوا التعبير كيف جاء هنا ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم فأضاف ذلك إليه أنه هو الذي رزق وهو الذي أعطى فهو الممتن على عباده فهذه النفقة التي يدعوهم إليها أو يثني عليهم بها أو يجعل ذلك صفة من صفات المتقين الذين ينتفعون بالقرآن إنما هو مما رزقهم الله عز وجل فإذا استشعر العبد هذا المعنى أن هذه النفقة التي يخرجها هي رزق من الله هي بعض الرزق الذي أعطاه الله عز وجل له فالله يرزق عباده ثم بعد ذلك أيضا يرشدهم ويدعوهم إلى انفق في سبيله ويأجرهم على ذلك أعظم الأجور بل هم الذين ينتفعون بهذه النفقة فيحصل لهم بسبب ذلك تطهير النفوس من الشح والبخل ويحصل بذلك تطهير المال مما شابه ويحصل فيه البركة لهذا المال وهذه الأموال ليست بقوة الإنسان ولا بذكائه ولا بحذقه بطرائق الكسب وما إلى ذلك إنما هي أرزاق يهابها الله عز وجل لمن شاء من عباده فينبغي إذا رزق الله عبدا أن يكون سببا في التوسعة على إخوانه الذين قد ضاقت معايشهم وألمت بهم الملمات ويحمد العبد ربه على أن فضله وصار هو المعطي وذلك من جملة شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم والأرزاق ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون باعتبار أن هذه الآية لا تختص بالزكاة كما قاله بعض أهل العلم فيأخذ من هذا أن سائر النفقات لا تقدر النفقات الأخرى غير الزكاة لا تقدر الزكاة قد قدرت بمقادير معلومة أصناف المال المخرج أما في غير الزكاة فإن ذلك يكون بما يتيسر للإنسان سواء قل ذلك اتقوا النار ولو بشق تمره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعائشة رضي الله تعالى عنها تصدقت ب عينبة وقالت كم فيها من مثقال ذره فالإنفاق في سبيل الله لا تحقرن من المعروف شيئا فهذا يكون بالقليل ويكون بالكثير لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فالله تبارك وتعالى ينمي هذه الصدقات ولو كانت قليلة فلا يحقر المؤمن شيئا من ذلك ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون هنا حذف المتعلق فلم يذكر المنفق عليهم ولم يذكر أيضا الأموال المنفقة أو لم يذكر ما ينفق فهؤلاء مما رزقناهم ينفقون ينفقون على من؟ ينفقون على الوالدين ينفقون على الأولاد على الزوجات فهذه نفقات يؤجر عليها الإنسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في في امرأتك يكون لك بها أجر فيؤجر الإنسان على نفقته على أولاده على أهله على والديه على قرابته ويكون ذلك من قبيل الصله ومن قبيل أيضا النفقه الصدقة ونحو ذلك في كل كبد حرة أجر فكيف إذا كان ذلك في القرابه. فلا يستثقل المرء النفقه على الأولاد أو النفقه على الزوجات أو النفقه على القرابات فهذه من أحسن النفقات ومن أجلها وأرجحها وقل مثل ذلك فيما ينفق في قرى الضيف ونحو هذا فمن الناس من يستثقل هذا بل من الناس من يستثقل النفقه التي تكون من قبيل الصدق المباشرة في سبيل الله تبارك وتعالى ويعد ذلك مغرما كما ذكر الله في صفتي المنافقين فهي عنده غير مخلوفة وعلى غير معاوضة ومن ثم فهو يشعر أنها قد اقتطعت من ماله وليس لها عائده تعود عليه لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالأجر والثواب وإنما يفعل ذلك ليدفع عن نفسه تهمة أو نحو هذا فنسأل الله العافية أذا ليس عنده شيء من اليقين لكن المؤمن حينما يقري ضيفه أو نحو ذلك فإنه يشعر ان هذه عباده يستشعر انها عبادة ويتقرب إلى الله بها وأن ذلك يعود إليه بالأجر والثواب والبركة وكذلك حينما ينفق في وجوه البر المتنوعة فالله تبارك وتعالى لم يذكر هنا المنفق عليهم كما لم يذكر أيضا الأموال المنفقة ما هي الأموال التي تنفق؟ ما هي الأشياء التي تنفق؟ فهنا يكون المنفق هو المال ويدخل في الإنفاق وإن كانت هذه الآية في المال ولكن ذلك يؤخذ ويعتبر بأنواع من الدلالة أن الذي رزق الله عز وجل العبد قد يرزق الجاه فينفق من هذا الجاه فيكون يشفع للناس وما إلى ذلك قد يرزق العلم فيبذل هذا العلم للناس وينتفعون به فالعلم رزق من الله تبارك وتعالى والجاه رزق من الله جل جلاله وهكذا مما رزق الله عز وجل فالعبد ينفق ويبذل ولا يبخل بشيء من ذلك فهذا الإنفاق أسبابه كثيرة والمنفق أنواعه وصنوفه كثير وكذلك هؤلاء الذين ينفق عليهم أهل الإنفاق أهل الاستحقاق هؤلاء كثر فهو يبذل ويقدم ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى في ذلك كله ولا يرجو منهم جزاء ولا شكور ولاحظوا هنا أنه قدم المعمول في قوله ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم قدمه على قوله ينفقون فعل وذلك للاهتمام به ومن عادة العرب أنهم يقدمون المعتنى به والأهم وما إلى ذلك فإن تقديم ما حقه التأخير يدل على الاهتمام والمزية ونحو ذلك فهذا يدل على أنه أهم وذلك أيضا يفيد الاختصاص يعني ما قال ينفقون مما رزقناهم قال مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم فهذا يشعر كأنه يشعر أيضا بالعلية وما يكون ذلك ما يسهل به الإنفاق أن ذلك رزق من الله قبل أن تفكر أنه قد خرج من يدك ونحو ذلك فهذا امتنان من الله تبارك وتعالى على عباده. ولاحظوا أيضا حسن الترتيب في هذه المذكورات فالله تبارك وتعالى لما ذكر صفة المتقين الذين ينتفعون بالقرآن. قدم الأهم الذي لا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال في لحظة من اللحظات فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه قضية ملازمة للمؤمن لكل مؤمن للغني والفقير والعالم والجاهل للكبير والصغير المؤمن يؤمن بالغيب هذا أصل كبير لا يثبت الإيمان ولا يصح. إلا به وقلنا إنه يدخل في هذا الغيب الإيمان بالله والايمان بملائكته وما إلى ذلك من أنواع الغيوب فقدمه ثم بعد ذلك ذكر الصلاة فهي لازمة للمكلفين في أوقات محددة ليست كالايمان بالغيب الذي ينبغي أن يكون ملازما للعبد في كل أحواله في قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه في ليله ونهاره إنما الصلاة تكون في أوقات قد حددها الشارع يقيمون الصلاة وهذه الصلاة يمكن أن تكون الصلاة المكتوبة وهذا هو المتبادر ويمكن أن يدخل معها أيضا الصلاة النافلة ثم أيضا ذكر النفقه بعد ذلك ومما رزقناهم ينفقون لأنه ما كل أحد يملك المال، ثم إن النفقه هذه إن حملت على الزكاة فهي تكون في وقت محدد فيما يطلب فيه دوران الحول يشترط فيه فإن ذلك يكون في السنة مرة واحدة وإذا كان ذلك من غيره كالزروع ونحوها فإن ذلك مما يجب فيه الزكاة فإن ذلك يكون في إبانه كما هو معلوم ثم أيضا ومما رزقناهم ينفقون عبر بالفعل المضارع ينفقون فهذا يدل على أن نفق تتجدد يعني هو لا يخرج الزكاة مثلا قيل هذه الآية في الزكاة لا يخرجها مرة واحدة ثم بعد ذلك يقول أنا خرجت قبل عشر سنوات أموالي بالملايين زكاتي بالملايين لو أردت أن أخرج كل سنة هذا المقدار ما يبلغ مثلا عشرة ملايين أو يبلغ سبعين مليونا أو نحو ذلك قل هذه أموال كبيرة لا أطيقها أنا أخرجت قبل عشر سنوات زكاة غيري ما يخرج أبد من الناس من يتحدث بهذا المنطق كأنه يمتن على الله تبارك وتعالى وبعضهم قد يقول أنا أخرجت هذه السنة مليون ريال ولربما كانت زكاته عشرات الملايين وكانه يمتن على الله ويقول نفسي لا تطيق وغيري لا يخرج شيئا فهذا لا يعذر به الإنسان كذلك في الصدقات والنفقات ولاحظوا حينما ذكر الله كما سيأتي في هذه السورة في آيات الإنفاق في أواخرها قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقون أموالهم بالليل والنهار يعني متى ما وجدت الحاجة لا ينتظر إلى الوقت الآخر إذا كانت الحاجة في الليل ما يقول تعال بكرة الصباح في الصباح يكون خير لا يخرجها في الليل وإذا كانت الحاجة في النهار أخرجها في النهار ولربما بعضهم يريد أن يؤخر إلى الليل يقول لأنه أستر فأريد أن أخرج هذه النفقه المساعدة لهذا المحتاج المسكين دون أن يراني الناس أخرجها في الظلام إذا سكنت الرجل وهدأ الناس يقول لا تخرجها في وقت حاجتها إن كان في ليل أو نهار ان كان ذلك في مقام العلانية أخرجها في العلانية وإن كان ذلك في مقام السر أخرجها في مقام السر فلا يؤخر ذلك من أجل أن يخرجها سرا فإن دعت الحاجة علانية أخرجها علانية فذكر الله عز وجل جميع هذه الأحوال فالمؤمن ينفق ثم ينفق ثم ينفق وينبغي على العبد أن يراجع نفسه في نفقاته عبر العام ما الذي أخرجه خلال سنة؟ أمثل هذا يستبيه العبد به حاله وهل هو من أهل هذه الأوصاف وكما ذكرنا في البداية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أن هذا القرآن هدى للمتقين ثم ذكر هذه الأوصاف قلنا إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فمن أراد الاهتداء بالقرآن فعليه أن يتحقق بالتقوى أن يكون ممن يؤمن بالغيب ايمانا كاملا وكذلك أيضا أن يقيم الصلاة على الوجه المشروع كما أمر الله تبارك وتعالى مستوفية للشروط والأركان والواجبات كذلك أيضا كذلك فيما يتعلق بالانفاق فالذين يتحققون بهذه الأوصاف يكون القرآن هداية لهم صلى الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صلى الله عنه ونحمد وصحبه